غير ا م و س ل ع ه ا ل ن ا ب ل و ا ل ش م س و ض ح ا ه ا و ا ل ق م ر إ ذ ا م ي ه و موسوعه ا طحاها ن ف ه م ا ا ل ه م ه ا ف ب و ر ه ا و ت ق و م ا قد أ ف ل ح من ك ا ه وقد خ ا ب م ن د س ي ه كذبت تمد موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ح م ي ه م و س ي ن ه ا ل ن ا ع ل س ي للعلوم ي الاسلاميه ك ذ موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه